وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى أَذَّأَهُ عَلَى وَادٍ نَمْلٌ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ دَخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 وجدها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فهم لا يهتدون إلا يسجدون لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون Allah لا إله إلا هو رب العرش العظيم